إذا نظرنا إلى هذه المثالة في الحج نقول لما ليه يدبون يجينا عليه الجزاء نقولون والله الحج يستحق هذا الإيه؟ يستحق هذا الجزاء إذا كان الحق قد شرع لنا ذلك المشق. المشك من المعقول أنه شرعه لإبراهيم ومن بعد إبراهيم طب ما جنب من قبل إبراهيم لا يكون لربهم بيت يحجوا إليه وليهم يطفحوا ويجوا يصلوا ويجوا برضهم وروحوا عرقا ويعملوا هذه المسألة ليه؟ إذن فالمعقول إن لازم يكون العملية دي من عهد آدم ليه لأن القرآن لما نص على المسألة دي قال إن أول بيت وضع للناس وضع ومجلول الناس ما هم, هم الناس من آدم آدم من الناس ولا ليس من الناس طب إن أول بيت وضع للناس أليس آدم من الناس أليس من قبل إبراهيم من الناس ما ضرورة أن لبعد إبراهيم يكون لربهم تحدي إليه من آمن به ولمن قبل إبراهيم لا يكون لربه بيك يحب إليه ما دم البيت موضوع للناس طالما وجد مذلول وما فبق لكلمة الناس فلابد أن يوجد إيه؟ أن إيه. ثم وضع للناس يبقى الناس موضوع لهم البيت يبقى من الواضع يبقى لا بد أن يكون الواضع غير الناس الواضع غير الناس يبقى إيثن البيت كم من أيام إنما الذي حصل لإبراهيم إنه مش جيد البيت على عهده لا ده يقول لك وإذ يرفعوا القواعد من البيت ورفع القواعد معنا رفع إيجاد البعد الثالثي رفع يعني تعمل ارتفاع يبقى عملية إبراهيم في البعد الثالث لكن تحديد الأمكنة ما مش بالبعد الثالث تحديد الأمكنة ببعدين طول ورد مساحة يبقى إذا عمل إبراهيم ليس في تحديده ما تحدده فيه ويجالك لما نجد نشوف الآيات ونجمعها مع بعضها علشان ما نخص القرآن عظيم نأخذ بعضه نقول نجد أن الحق سبحانه وتعالى نبه إلى ذلك أن إبراهيم حينما أسكن من زرياته بواد غير زيزارة قال إيه قال عند بيتك المحرم لكن ساعة الإسكان فكانت في بيت بتقول أن إبراهيم هو العم لا إبراهيم رفع القواعد لكن عندية البيت كانت معلومة لإبراهيم ساعة أسكين وبعدين يبقى المكان كده معروبا سيما لوسي اكتفاه بعد ذلك بوأ الله مكان البيت لإبراهيم بعد ذلك طلب منه أن يرفعه أن يعمل البعد الثالث كل ما على المكان ده اسمه مكين المكين ده سمة هو إشارة إلى المكان ولكن البيت مكان مش مكين يعني ان رفعت الكعبة دي او لم ترفعها فهي لا تزال الى السماء الذين يصلون في الدور الثالح والثالث على سطح الحرم يتجهون الى ماذا يتجهون الى جو الكعبة طب على سرد ان تي نفسي سرديب تحت يتجهوا الى ايه الى جسور الكعبة من تحت اذا فذلك مكان الاتجاه الى مكان ولكن البناء ده مكين المكين ده تعليه هو الطيه ده موضوع اخر اذا فالبناء انما هو ايه سنة على المكان يبقى المكان كان قبل إبراهيم لكن إلا حدث بعد إبراهيم أن, إيه؟ أن إبراهيم إيه؟ قد رفع هل ارتفع الحجر بسيدنا إسماعيل إلى أنبنى البيت على اتفاعه الموجود عليه الآن هذه المسألة حين تحدث آيات كونية خصية يبقى ليس المقصود بها لا أنا ولا أس المقصود بها من رآها الآيات اللي بتحدث في الكون خارقة لنوامي في الكون نوعين نوع حسي يقع مرة فمن رآه فقد شاهده وآمن به ومن لم يره كان إيمانه به على قدر توسيق المخبر له فإن كان المخبر له صادقا آمن به يعني إحنا آمننا بأن البحر انفلق لموسى لأن الله قال إنما هذه هي آية. من رآها موسى ومن معه ها يستطيع أن يشك فيها أكيد. ليس مع العين أي إذن فالمقصود من رآها إذا قيل إن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات كونية نبع الماء من بين أصابعي جاءت له الشجرة ظللته الغمامة كل هذه هذه مسائلت كونية حسية يبقى مش المقصود بها أنا وأنت المقصود بها تثبيت إيمان من رآها لأن اللي رقاها ما عنده الشيء في حدثت أما أنا فإن اتفع ظنه إلى أن الله يخرقه الآوات والنواميث لمحمد أصدق ليه الملم بصحة إنما دين إيمانك مش هيترتب على دين أمينك أو ما أمينك على قدر توثيق المهبر يعني لما تيجي للمهبر تقول أنت مؤتبر وفادق فإذا كنا هنقول ان الحجر لما إبراهيل حط كده سبقى يرتفع إيه يرتفع به حاجة أولا هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر علم لا ينفع وجهل لا يضر ليه؟ لأنها إن كانت قد حدثت فالمراد بها تثبيت إيمان الثقين إيه بالخليل وأن الله معه وأنه حين أفراغ جهده وأدى على وقت وصداعاته تدخلت قدرة الله فأعطته أكثر مما يريد فالنبي رأى ذلك إبراهيم ولده يبقى لتثبيت هؤلاء ودليل على أن عملهم مقضول ولانهم استنبطوا الاسباب ولذلك جاء الحق المسبب للاسباب فاعانهم بمدد ايه بمدد الحقيقه تؤمن بها انت او لا تؤمن هذا موضوع من ايه موضوع اخر لا دخل له بعد ذلك ننتقل للقلسه الاخرى هذا البيت تجد الحق سبحانه وتعالى جعله محيرا وجعله مركزا هذا المحر والمركز تدور حوله دوائر كل دائرة لها قدافتها على قدر قربها من ذلك المركز فهناك دائرة المسجدية مسجد حول البيت وهناك دائرة حجود الحرم البيت وهناك دائرة المواقيد إذن فنحوى وهو الكعبة وهو البيت حوله دائرة أولى لها خصوصية ودائرة ثانية دائرة حدود الحرم لها خصوصية والدائرة الأخيرة اللي هي دائرة المواقف لها خصوصية ما بعض المواقف يكسين منها أن نتوجه إلى البيت حين نصلي ونلاحظوا أننا فألما مسلمة مرت علينا فترة توجهنا فيها إلى بيت المقرس بأمر الله ثم رزم الله لان رسول الله قال الله لقد نرى تقلبه بك في السماء لعلم المطمئن أن يقول ما الذي دعا أدعى الحق إلى أن يصرفنا عن بيته الذي ودع أول بيت وهو بيته باختياره في تلك الفترة نعم. والظروف والملابسات جعلت العرب يجعلون بيت الله مكانا بأنجاج الله مكانا بأسلامه وإن كنا حين نناقش هذه المسألة نقول ما الذي دع العرب إلى أن يجعلوا أطنامهم في البيت لا شك أن البيت كانت له قداسة قبل أن تود بالأطنام وإنما فصوا آلهتهم بذلك المكان ليضعوه فيها إذن فالقداسة من الأول منوجودة وهم جعلوا أطنامهم في البيت ليعطوها شيئا من القداسة وشيئا من الطعب ولكن كما جاء الإسلام باهتت فكرة أن ذلك بيت الله وصار بيت العرب وكعبك العرب وفيه أصناف فكان ولابد للحق سبحانه وتعالى أن يوجهنا وجهة إلى البيت المصدث حتى تكون عندنا القوة التي نستطيع بها أن نطهر بيت الله وأن نرجعه إلى أن يكون بيت الله فليس من المعفوض أنه كان الوجهة والأصنام موجودة فيه إذن فحينا قوي الإسلام بانطلاقه في المدينة كان تحويلنا إلى البيت إذن بأن القوة آتية هذه القوة التي ستكتفح هذه الأفلام وتحطلها وتطهر البيت إلى ربه كما كان أولا